بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله إذا جاءك المنافقون نَشْهَدُ أَنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم ذلك بأنهم آمنوا ثم فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ وجب كأجسامهم، وإي يقولوا تسمع لقولهم، وإي يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم. يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرُوهُمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرُوهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَا يُفْكُونَ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَا يُفْكُونَ Wahai mereka yang beriman, janganlah kamu berbuat dosa demi dosa yang lain, dan janganlah kamu berbuat dosa demi dosa yang Lewa rugu semu raihnya sedun, raihnya sedun, dan mereka bertambah besar. Raihnya sedun, dan mereka bertambah besar. زواقا عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ أُمَّ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا يقولون لا تُنْفِقُوا على من عند رسول الله يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَىٰ مَن عِندَ رَسُولِ اللَّهِ ۚ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَىٰ مَن عِندَ يقولون لا تُنفقو على من عند رسول الله حتى ينفضوا يقولون لا تُنفقو على من عند رسول الله حتى ينفضوا وللله خزائن السماوات والأرض dan Allah menguasai langit dan bumi. Walaukan munafiqin tidak yufquhun. Walaukan munafiqin tidak yufquhun. Yaqoolun lairu ja'na ila Madinah. Yaqoolun lairu يقولون لا رجعنا جعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل يقولون لا إر جعنا إلى لا يخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ولكن المنافقين لا يعلمون يا الذين آمنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُم ۖ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أحدكم وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُم وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أحدكم الموت فيقول من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول فيقول رب لو لا أخرتني إلى أجل قريب فيقول رب لو لا أخرتني فأصدق وأكم من الصالحين.فأصدق وأكم من الصالحين.فأصدق وأكم من الصالحين.فأصدق وأكم من الصالحين.